فإنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون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 وَإِذَا رَأَوُهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ